بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمذه الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذا نار في الحطمه وما ادراك ما الحطمة نار الله المنقذه التي تطلع على الافئده إنها عليهم مسددون في عمد ممدده